وفي خلقكم وما يبصر من دابة آيات للقوم يقرؤون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من السماء وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون في آيات الله نتنوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك الأثين تبشروا بعذاب أليم وإذا علم الآياتنا شيئا استخذها هدوى أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يؤمن عنا كتبوا شيئا ولا ولا ما استخدوا من دون الله أورياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من لكم البحر لتجري الفلق فيه بأمره ولتبتغوا من قطره ولعلكم تشكون وتخطر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون <تصفيق> طال حن فلدك ولن فضلناهم على العالمين وآتيناهم بيناتنا الأمر فما الخلفوا إلا من بعد ما جاءهم من المبغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم الْقِيَامَةِ في على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع والله ولي المستقيم هذا بخائر للناس ومدى ورحمة ورحمة لقوم يوقنون أم أجب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى, ولتجزى كل نفس بما كتبت وهو لا يغلمون أفوأيك من اتخذ إلهه الله على علم وختم, وختم على سمعه قلبه وجعل على بطريق شاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما إن لا وإذا تكل على الآيات لبينات كان حجتهم ما كان حجتهم إلا ثم يجمعكم إلى يوم القيامة آوى البكين ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله مبك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومين يخسر وَتَرَكْنَا لَهُمُ النَّجْرَافِيَةَ كل نَجْرَدُ دَعَا إِلَّا كِتَابَهُمُ الْيَوْمَ تُزْهَنُ مَا كُنْتُمْ الْيَوْمَ تُزْهَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَهَذَا كِتَابُنَا عَلَيْكُمْ بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعلموا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاشتكبرتم وكنتم قوما مُجْرِمِينَ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا غيب فيها قلتنا نجري ما الساعة إن ظلم إلا وحاق بهما كانوا به يستمزرون وقيل اليوم ننفاكم كما نسيتم اتخذتم آيات الله هزوى وضربتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعثمون الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين ولا